Kiitos kun للكافرون إن هذا لساحر مبين أحبكم الله الذي خلقت سواء Oh, للكم الله ربكم فأبدو أفعل Ylein. وَنْذل مَك I love you. One, two, three, two. 국민 from ja <tihimala> دا فيها همثا سنبر ام فيها الله وآخر وذ خين تص